الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم يقدم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن انكره بالمعجزات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 وسيد, الثقات وسيد السادات ث ق ا ت و ي د ل س ا وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة الثقات ومن سار على نهجهم واستن بسنتهم واستقام على شرعهم إ ل ى الممات عباد الله في دواخل النفس ا ل ب ش ر ي ة مجاهل و أ غ و ا ر محطات وذكريات منعرجات ومنعطفات فراغات ومساحات فيها التناقض وفيها التقاطع مشاعر م ت د ا خ ل ة و أ ح ا س ي س م ت ق ا ط ع ة وهواجس م ت س ا ر ع ة أ ل م و أ م ل بكاء وضحك حزن وفرح تقلب عجيب في دواخل هذا ا ل إ ن س ا ن حب وبغض يحوي ذلك كله في صدره النفس ا ل ب ش ر ي ة م ح م ل ة و م ث ق ل ة بكثير من ا ل أ م و ر تحفظ أ ح د ا ث ومواقف وذكريات كانت في أ ي ا م ا ل ط ف و ل ة ا ل أ و ل ى ت أ ت ي وبدون مقدمات تقتحم على صاحبها فيفكر فيها أ م د ا طويلا يتغير ا ل إ ن س ا ن ف ج أ ة وبغير مقدمات إ ن ه ا النفس ا ل ب ش ر ي ة بكل تعقيداتها وبكل منعرجاتها ومنعطفاتها ومحطاتها وذكرياتها ا ل إ ن س ا ن استطاع أ ن يقتحم مجاهل ا ل ح ي ا ة اخترق الفضاء وغاص في أ ع م ا ق البحار واكتشف بعض أ س ر ا ر الكون وعرف بعض مجاهل ا ل ط ب ي ع ة ا ل خ ط ر ة ولكنه عاجز أ ن يعرف مجاهل نفسه تخيلوا معي, عالماً تخيلوا معي عالما من العلماء وفيلسوفا مفكرا ومخترعا مشهورا يموت منتحرا أ و يقضي آ خ ر عمره في م ص ح ة ل ل أ م ر ا ض ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ف س ي ة بالرغم من هذا الذكاء الخارق إ ن ه ا النفس ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ت ق ل ب ة ولقد ذكرت من خلال هذا المنبر مرارا وتكرارا ولا أ م ل ذلك إ ن ا ل س ي ط ر ة على النفس ا ل ب ش ر ي ة و إ ن كبح جماحها و إ ن ا ل س ي ط ر ة على طغيانها لا يكون إ ل ا بالوحي ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ل ث ة من حلقات أ ن ف ل و ن ز ا ل ن ف و س علل النفوس ك ث ي ر ة و أ م ر ا ض النفوس ع د ي د ة ولكن ا ل ع ل ة والمرض الذي سوف أ ت ن ا و ل ه في هذه ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ل ث ة من حلقات أ ن ف ل و ن ز النفوس يعد من أ خ ط ر ه ا ومن أ ش ن ع ه ا وهو د ل ا ل ة على ج ه ا ل ة ا ل إ ن س ا ن و ض ح ا ل ة تفكيره إ ن ه الكبر والغرور والتعالي والتعاظم على الغير الكبر سمي كبرا ل أ ن صاحبه يرى نفسه أ ك ب ر من غيره فيتعاظم ويتعالى ويترفع على خلق الله وعلى عباد الله زاعما أ ن ه كبير وهو في ا ل ح ق ي ق ة صغير جاهل حتى بنفسه حتى بعواطفه حتى بمشاعره حتى ب أ ح ا س ي س ه ا ل م ت ق ل ب ة الكبر الذي يعد من أ خ ط ر ا ل أ م ر ا ض ومن أ خ ط ر ا ل أ خ ل ا ق ا ل ذ م ي م ة فيه أ و ل ا إ ع ر ا ض عن ا ل ط ا ع ة الكبر لا يوفق صاحبه لفعل خير ولا ل ل إ ذ ع ا ن ل ط ا ع ة ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل ا ل ر ج د لا يتخذوه سبيلا و إ ن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إ ن ه التكبر و إ ذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا إ ب ل ي س ا ب ا واستكبر وكان من الكافرين التكبر هو الذي يمنع الناس من الاستقامه على الحق وقال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من ارضنا انهم, إنهم الذين تهدد الدعوه مصالحهم من اصحاب الكبرياء والعظمه والمكانه فظنوا أ ن الدين سيزعزع من مكانتهم ويضعضع من وجاهتهم ف أ ب و ا أ ن ينقادوا للدين لكبر في نفوسهم ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أ ن ترد الحق بغير وجه حق أ ن تستنكف و أ ن تتعالى أ ن تنقاد للشرع وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ياكل أ ك ل ب ش م ل قال له ه موجها وناصحا بيمينك قال لا أ س ت ط ي ع قال لا استطعت فشلت يد الرجل وما استطاع أ ن يرفعها إ ل ى فيه وما كان صلى الله عليه وسلم بخلقه النبيل وبرحمته ا ل ط ي ب ة أ ن يدعو عليه قال ما منعه إ ل ا الكبر تكبر أ ن ا أ س م ع كلامه أ ر ج ع من ا ل خ ط أ الذي أ ن ا فيه إ ن ه الكبر الذي يمنع الانقياد للحق ثم الكبر من عواقبه ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه يفضي إ ل ى العذاب قال تعالى إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط استكبروا عنها قيل ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبلين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في ا ل صحيح مسلم و إ ن ه من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م خ ي ف ة جدا لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر ذرة ذرة من كبر من وفي ر و ا ي ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د وعند المنذر من كان في قلبه مثقال خ ر د ل ة من كبر كبه الله لوجهه في النار يوم ا ل ق ي ا م ة خردلة خردلة الكبر لا يصلح لأن المتكبر هو الله المتكبر ذو الكبرياء و ا ل ع ظ م ة ولذلك من تعريف الكبر أ ن يرى نفسه أ ك ب ر و أ ف ض ل من غيره إ م ا لعلم و إ م ا لنسب و إ م ا لمال ا ل أ س ب ا ب التي تدعو الناس للتكبر لذلك يرى نفسه أ ف ض ل ويرى أ ن له عليهم حقا و أ ن ه م يلزمهم أ ن يحترموه و أ ن يجلوه ف إ ذ ا قصر في ذلك مقصر حز ذلك في نفسه إ ن ه المتكبر الذي يمثل انموذجا سيئا من البشر متعاظم ومحتقر ب غ ي ر ه من الناس وقد يكون التكبر بغير سلوك كما سوف نعرف بعد قليل لما نتحدث عن صور التكبر لكن إ ن س ا ن ممكن يكون مع الناس كويس لكن بقلبه شايف نفسه أ ح س ن منهم برضه متكبر من كان في قلبه مثقال خ ر د ل ة ومثقال خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار يوم ا ل ق ي ا م ة الكبر ب ج ي ب العذاب ل أ ن ه يمنع من ا ل ع ب و د ي ة ومن الخضوع لله لن يستنكف المسيح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 والاستنكاف عن أ م ر ه ورد النصوص ا ل ص ر ي ح ة ا ل و ا ض ح ة كل ذلك نوع من الكبر المذموم ودائما أ ق و ل أ ن ف ل و ن ز ا النفوس أ ق ص د بها التكبر بين البشر في عالم الناس أ ن يتكبر الناس بعضهم على بعض ف إ ن ه يمنع من دخول ا ل ج ن ة جاء في ا ل أ ث ر أ و ر د ه ابن أ ب ي الدنيا في كتابه القيم المسمى بالتواضع أ ن سليمان عليه السلام أ م ر م ئ ت ا أ ل ف من ا ل إ ن ث أ ن يخرجوا و م ئ ت ا أ ل ف من الجن والطير والسباع وال وال وال وال وال وال والبهائم كل ه م خرجوا وهؤلاء كلهم رعيته رفعه الله عز وجل حتى سمع زجل ا ل م ل ا ئ ك ة بالتسبيح في السماوات العلى ثم أ ن ز ل ه الله في ا ل أ ر ض حتى مس ببطن قدمه قاع البحار ثم أ و ح ى الله قائلا لو ر أ ي ت مثقال ح ب ة من كبر من صاحبكم لخسفت به أ ب ع د مما رفعته ربنا رفع سليمان ف و ق بجنون ي د ي كلهم كان م ت و ا ض ع ش د ي د في قلبه ما في أ ي كبر الكبر د ه خطير ثالثا الكبر مفتاح ومدخل ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة لن تجد متكبرا إ ل ا يحدث عن نفسه كثيرا لن تجد متكبرا إ ل ا يحب الظهور والبوبار لن تجد متكبرا إ ل ا لا يحب أ ح د ا أ ن يسمو فوقه أ و أ ن يظهر مثله حتى لا يزاحمه ا ل أ ض و ا ء أ و حتى لا يخطف منه الجو كما يقولون لن تجد متكبرا ومتعاليا إ ل ا وهو متلبس بكل ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة ولذلك يصدق أ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة ل أ ن ا ل ج ن ة مفتاحها ا ل أ خ ل ا ق والكبر مفتاح ا ل أ خ ل ا ق ومدخل ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة و ا ل ر د ي ئ ة كلها نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فليس الذئب ي أ ك ل لحم ذئب و ي أ ك ل بعضنا بعضا عيانا فدنيانا التصنع و ا ل ت ر ا ء ي ونحن نخادع من يرانا لبسنا للخداع مسوك ض ع ن فويل للمغير اذا أ ت ا ن ا تصنع ومظاهر في ا ل أ ع ر ا س في البكيات يحبون المظاهر ويحبون التعالي والظهور أ ل ي س هذا من مظاهر الكبر المذموم رابعا الكبر يكفي أ ن صاحبه متشبه ب أ س و أ خلق الله إ ب ل ي س إ ب ل ي س في نفسه عجب وفي نفسه غرور وقد حكى ا ل ق ر آ ن عن البشر بعض ذلك قال تعالى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 وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ياخي ده بالغ ز ا ت ه ده بس شانه ده ج ن ي ن ة ده حاله ج ن ي ن ة بس لكن ج ن ي ن ة س م ح ة ج ن ي ن ة س م ح ة حففناهما بنخل وجعلنا بينهما ز ر ع ة وكلتا الجنتين آ ت ت أ ك لها ولم ت ظ ل منه م شيئا وفجرنا خلالهما نهرا بس قال أ ن انا أعز م ك م ل اكثر من كمالاً وأعز نفراً أنا أ منك مالا و أ ع ز نفرا أ ن ا ع ن د قروش وجنسي أ ح س ن من جنسك وقبلتي أ ح س ن من قبلتك وعشيرتي أ ف ض ل من عشيرتك قال له صاحبه ويحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكنه والله لكن لكن ربي ولا أ ش ر ك بربي أ ح د ا ا ل ن ه ا ي ة ا ل أ ل ي م ة دائما ن ه ا ي ة الظالمين والمتكبرين إ ب ل ي س تريد من ا ل ج ن ة و ل ع ي ن فرعون أ غ ر ق ه الله في اليم أ م ا م الناس و ج ع له شاهدا ما في ن ا س من ك ت ر ة ما ب ي ع ت ق د و ا في فرعون فرعون ك ا ن م ا ج ا مارك بقول ي و ا فرعون ده بجنف ي ي يوم ي من الايام مارك براو بخافوا ي فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آ ي ة و إ ن كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا يا اخي فرعون ط ل ع بجسمه ميت بالله د ذ قال أ ن ا ربكم اتحمل فيا ه رب خلاص مات ربنا غ ر ق و سبحان الله كان يقول ربنا قال عنه أ ن ه من العالين فرعون كان من العالين وكان يقول أ و ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي المويه الماشيه تحت دعاجباو فمشى الماء من فوقه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 ا ل أ م ر عند الله بشر عنده ح ا ج ة ما في ه ده عشان تعرف التكبر دشنه أ س ب ا ب ه ودواعيه في حاجات بتدفع الناس للتكبر الناس ب ت ك ب ر ب أ س ب ا ب دين مجارمه وعقابهم أ ل ي م ولكن ا ل أ س و أ منهم الذي يتكبر بغير دواع و أ س ب ا ب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثلاثه لا يدخلون ا ل ج ن ة ولهم عذاب أ ل ي م ملك كذاب واحد ملك ويكذب الزول ب يكذب عشان يتملق الناس الملك ب يكذب ليه ما عنده عذر وشيخ زاني واحد بعد ما كبر يمشي يزني حتى ممكن الناس ي ع د ر ا ل شاب يقولوا ع ن د ه أ ث ا ر ه أ ش ي ا ء شاب وعائل مستقبل واحد فقران ومتكبر دبقى دا بغدا ما ع ن د ه أ ي سبب ال ع ن د ه جروج متكبر وما ع ن د ه حق اتكبر ع ن د ه جروج لازم ع ن د ه حق يجي يكون هو مفلس و ر ا ف ع نخرته يا أخي ك د ه ج ن ي في الوطن غني ما شواني ت س ل عائل مستقبل فقران وكبر إ ذ ا كان الذي اتاه الله نعمه من النعم وتكبر بهذه النعم ما كان له حق في ذلك وكان محاربا لله بنعمه مما يدعو للتكبر المال زول يزول والتي مال بتكبر. لا. يعني من الأشياء التي قد تدفع للتكبر والتي يتكبر الناس بها بعضا على عنده معنى عنده يعني تدفع بعضا بعض من قد بها قرش كثيرة بتكبر بتكبر يتكبر مش أ ن ا أ ك ث ر منك مالا د ه ب تكبر خ ل زولي ت ولكن صاحبه عليه أ ن يعلم أ ن المال لا يدوم و أ ن الذي أ ع ط ا ه المال قد يحرمه المال ف أ ي ن يذهب فالمال لا ينبغي أ ن يكون سببا للتكبر ثانيا العشيره والنسب و أ ع ز نفرا و أ ي ض ا هذا لا ينبغي أ ن يتكبر فيه أ ح د على أ ح د كلكم ل آ د م و آ د م من تراب و إ ن اكرمكم عند الله أ ت ق ا ك م ما في ق ب ي ل ة أ ح س ن من ق ب ي ل ة وما في لون أ ح س ن من لون وما في جنس أ ح س ن من جنس هذا كلام ما صحيح أ ص ل ا لينتهين اقوام من الافتخار ب آ ب ا ئ ه م أ و ليكونن أ ه و ن عند الله من الجعلان ا ل إ س ل ا م اولدتكبر للنسب ثالثا العلم والشهادات زر قرر كتير شايف الناس ما قارن ي يقولك ع ن ا ل ناس ديه د ي ر ما فهمنا اي ح ا ج ة الفهمك بفهمهم والعلمك بعلمهم و أ ن ت قد تكون أ ت ي ح ت لك فرص ناس ما أ ت ي ح ت لهم فرص والله في ناس أ ن ت شايفهم ما قارن ي أ ذ ك ي ا ء ذكاء لو قروا أ ن ت كان تبقى تحتهم بل العلم إ ذ ا تكبر به صاحبه عندها أ ث ب ت أ ن ه جاهل لا ينبغي أ ن يكون العلم مدعاه للتكبر إ ن م ا ينبغي أ ن يكون العلم مدعاه للتواضع رابعا مما يدعو الناس للتكبر المنصب المنصب ا ل ز و ل لو عنده منصب ما كل الناس في الناس عندهم مناصب م ه ما يصل القمع ن الناس عادي بيعراقيه يمشي ل أ ه ل ه في الريف يزوروا زي ما حصل ح ا ج ة يبدل معه في ا ل و ط ف ض وفي زول مما يعينه ثاني ليقبل على أ ه ل ه شوف ماشوفه سلام ما تتسلم عليه المنصب ولكن كيف جاءك هذا المنصب وهل سيدوم لو أ ن ك فكرت في ا ل أ م و ر بعين ا ل ح ق ي ق ة ل أ د ر ك ت أ ن كل شيء م د ع ا ة للفخر والتكبر لا ينبغي أ ن يكون ل أ ن ذلك لا يدوم ولا يستمر لا منصب ولا مال حتى العلم بعض السلف ر أ ي ت ه يكتب في كتبه يقول لو أ ن ك افتخرت بعلمك وتعاظمت بالمعلومات التي عندك فقد يصيب الله عقلك بتلف لا تذكر فيه آ ي ة ولا حديثا ولا تعرف شيئا والله أ ن ا أ ع ر ف برفات ف ق د ا ل ذ ا ك ر ة لم يعد بعد ذلك برفا ليس ل أ ن ه ض ر و ر ب ض ر و ر ي ك و ن متكبر ولكنه آ ي ة للناس و أ ي ض ا ابتلاء وامتحان له قد يكون من أ ف ض ل الناس و من أ ك ث ر الناس تواضعا لكن عموما لا يوجد شيء يتكبر به إ ن س ا ن على إ ن س ا ن و إ ن هذا لا يكون ولا يليق مطرف ا بن عبدالله ا بن الشخير وجد رجل يسمى ب المهلب يمشي م ش ي ة يتعاظم فيها ويختال حتى الناس عندهم تعبير يقول لك رافع نخرته ما ا ش ت ز ا ت ه كده وما ب ع ي ل للناس ربنا ما ذكر في ا ل ق ر آ ن ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا وفي ا ل إ س ر ا ء إ ن ك لن تخرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طولا ماشي فالمطرف قال لي هذا هون على نفسك وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا تعرفني قال لي أنت تعرفني وفعلا أمير أمير كان لي خلي قال لا بالك أ ن ت لا تعرفني قال أ ع ر ف ك أ و ل ك ن ط ف ة ب ذ ر ة ا ل ب ذ ر ة ا ل أ و ل ى مويه وماء كمان مهين ما كتكبر ي الله خليك من شنو ما كتكبر ي ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب من مني يمنى أ و ل ك ن ط ف ة ب ذ ر ة و آ خ ر ك ج ي ف ة ق ذ ر ة و أ ن ت بين ذلك في بطنك تحمل ا ل ع ذ ر ة وشايل لك كمان في بطنك حاجات ك ث ي ر ة خلاص ت كبر على ج ن و عجبت من معجب بصورته وكان ب ا ل أ م س ن ط ف ة ب ذ ر ة وغدا بعد حزن هيئته يصير في القبر ج ي ف ة ق ذ ر ة قال لا ز و ر ما شئت انت كده اصبر قال أ ن ت قال انت لا تعرفني انت ما عارفني يعرف و لك شنو؟ آ د م ي ولا ما آ د م ي مخلوق منه شنو؟ مش ن مخلوق م البشر يا سلام الدين يدعو ل أ ن يتحلل ا ل إ ن س ا ن من هذه النفس بتعقيداتها التي تدفعك نحو الطغيان ونحو التعالي وتبدي ن ح و ا ل ع ا ل ي و ت لك المحاسن ة وتحجب عنك العيوب فلذلك يسمو ويشمخ من يشمخ على الناس البرفع نخرته انت انت قال لي انا عندي علم انا عندي شهاده ة انا قريت في ك د انا قريت في ا ل ج ا م ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة انا تخصصت في المجال الفلاني انا مجالدا نادر ك واحد ي س و عنده قروش ك ث ي ر ة تلقاه مدعاه لان يتكبر على الخلق ولا ينظر الى العباد أ و صاحب جاه أ و صاحب م ك ا ن أ و صاحب نسب أ و هكذا كل هذا لا ينبغي أ ن يكون م د ع ا ة صور التكبر المجتمعيه يعني تكبر الناس على بعض تكبر الناس مع ربنا ذا ربنا ما بينتقم ا ل ع ز ة إ ز ا ر ي والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا في منهما أ ل ق ي ت ه في جهنم ولا أ ب ا ل ي وفي ر و ا ي ة قصمته بداء الموت ولا أ ب ا ل ي اول شيء التكبر بالفعال هو ما يعرف بالخيلاء الخيلاء ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا و إ ن ه لا يحب كل مختال فخور مختال بالفعل وفخور بالقول ف أ و ل صور التكبر التكبر ب ا ل ف ع ل ما ي ع ا ي ل للناس يسلم عليهم بطرف أ ص ا ب ع ي ن ه كويس وما ي ع ا ي ل ليهم ويجي ماشي سلام الله ما يديهم كثير مش ل أ ن ه يتكلم بالتلفون وماشي لا يعاين فون عديك د ه وما يسلم عليهم يقول لك دين ن ا س يا أ خ ي ده تكبر شديد ده ع ذ ا ب أ ل ي م و ع ق ا ب شديد أ ن يتكبر بالفعال ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا ثاني عطفه نوع من أ ن و ا ع التمايل بالوسط أ و نوع من أ ن و ا ع الاختيال في المشيه لا ينبغي أ ن يكون ده واحد ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة الافتخار بالقول والله ف ناس عديل يقول لك نحن أ ح س ن مننا ما في عديل ونحن أ س ي ا د البلد ونحن الكدى ونحن, الأساس ونحن العلماء أ س س ا ا ونحن ل د ه متكبر رسمي يا أخي ا لا ز و ل حقه لو م تتحدث ك ب بخشمه ر ما لا يقول شين ت عن محاسنك ودع ا ل آ خ ر ي ن يحدثون عنك من تحدث عن محاسنه س ق ط وعرى نفسه من المحاسن والله لا يحب كل مختال بل فعل فخور بل كلام وهذا في الغالب يكون ب ا ل أ ن س ا ب في الغالب التفاخر بالخشب م د يكون ب ا ل أ ن س ا ب قبيلتنا ونحن وم... ا ل ص ل ي ن ونحن ك د ه كونه ز و يحدث عن نفسه وعن قبيلته ما في ح ا ج ة لكن كونه يرى إ ن ه قبيلته ده أ ح س ن من غيره ه بقى التكبر الرسمي الناس ك ما عرفن ه يعرفه و هذا من التكبر الواضح الصريح الذي لا يرضاه الله عز وجل هذا ثانيا ثالثا من صور التكبر ومن أ خ ط ر ه ا أ ن يرى في نفسه أ ن ه أ ف ض ل من غيره و أ ن يزدري الخلق والعباد بالنظرات بالتصرفات بالمعاملات فيرى نفسه فوق الناس أ ع و ذ بالله اعوذ بالله ما أ س و أ ذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن رجل يمشي يختال في ا ل أ ر ض وقد أ ع ج ب ببرديه وقد رجل شعره فخسف الله به فهو يتجلجل في ا ل أ ر ض الى يوم القيامه, يطلع وينزل في الأرض وعنده صوت لحد يوم القيامة حيكون بالحاله هذه ل أ ن ه تكبر وما كان له أ ن يتكبر فذلك نوع تعال ونوع احتقار ل ل آ خ ر ي ن حتى ولو كان بالنظرات حتى ولو كان في ا ل د و ا خ ل في دواخلك انت جوه ثم من صور التكبر قوله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس وذا المعنى الذي تكلمنا عنه غمط الناس ي غ م ط حقهم يشوفن اقله يا اخواننا كان ي ج ي ز و ل ضعيف أ و عاجز أ و مسكين أ و جاهل أ و أ م ي اعلم أ ن فيه من الخير والكنوز في دواخله ما لا تستطيع أ ن تتحسسه أ و أ ن تدركه أ ن ت وقد يكون عند الله مرضيا فكيف تنظر اليه ل أ ن ه ليس له منصب ولا شهره ولا مكان ولا مال ولا علم ولا ش ه ا د ة فكيف تحتقره لذلك قال الخلق الحسن البصري رحمه الله التواضع ولا فضلا تراهم جميعا أفضل منك. التواضع مما التلادي؟ لنفسك على أفضل تطلع رحمه أحد أن من من وأن منك من بيتك بيتك تخرج ترى أي ذو تعتبره اسوشنو احسن منك في واحد بيحضر معانا الجمع ة والدروس وبينتظم شديد وبيهتم بيها بعدين بيجي لابس لبس عادي شديد عادي وما بيظهر أ ص ل ا بس يسلم علي ويمشي بعدين أ ن ا شايفه عادي بحترمه بيحترمني وكم م ر ة بلاقي حايم بين سروال وعراقي في الشارع عادي بشوفه بعدين جاني م ر ة سلم عليه قال لي يا أ خ ي أ ن ا دارك في موضوع و ا تلاخير طلع عليه ب ط ا ق ت ه الزول أ خ ص اخصائي ئ ي كبير أ كبير قرب الرسول تقريبا فوق التخصص ب ت ا ع ه س ت ة س ن ة وجشه ذ ا ك ب ي ر شديد قال لي ي ا خ س م ع ي ز و ل دائر علاج دائر ك ذ ي دائر م س ا ع د ة في الباب دائر يتكلم في ا ل ج م ع ة كثير حولوا لي أ ن ا ما اقدر اكلمك لكن أ ن ا ا ض ط ر ر ت أ ك ل م ك عشان أ ك س ب أ ج ر و الله ل و ازول ل دماران ي بطه ا ق لو ق ا ل ل ي ز و د ه ش غ ا ش ن و اقول ز و د ه ما عندشغل ه ك ن ت ا ق و ل ش غ ل ز ا د ه ما عند ه ز و د ه مسكين و ما بكوم ن ع ا ل ن ا س ع ا د ي ما في اي حاجه ة من ي ز و ا ل ن ا س المدرسه ع ما ش و ما ع ر فين دكتور لو ما ج و ر ا ن ي و الله ن ع م ل ع ل م نعمل ع ل م و نعمل ش ه ا د ة لستفاد ا تعلم ده ف ع لانه تتعلم تتحلم ل أ ع ر ف نفسه أ ي زول ب ت ك ب ر جاهل بنفسه ما ممكن زول متكبر ويكون عالم لو بلغ من العلم ما بلغ ما بكون عالم ع لكن و م ا ت ل لم يتفاعل بهذا العلم ولم ينزل العلم في نفسه ل و ن ز ل العلم ف ي ن ف س ه بيتواضع عنده لكن ده عنده معلومات ك ث ي ر ة حافظ زي الكتاب زي ا ل أ س ط و ا ن ة زي الكمبيوتر الكمبيوتر د ه ما عنده معلومات ت ق ي ل ة لكنكم ا ل بيوت ر ع ا ل م بتقدر تستفيد من علمه ك ق د و ة وكمربي و ك ع م ل ما بتستفيد يا ا ل سلام فرحته فريح جدا مش فرحته ي بالعرض ر ح ت ه ا ن ه في ناس مغمورين وما دار يفتح ع ي ا د ة ولكن ا دار يشتغل في المستشفيات ا ل ع ا م ة عيادة العامة ما المستشفيات دار دار قال يفتح يشتغل في بس عشان ا يخدم الأمة ويخدم الناس. لانه ل ا لا مش يتعلم ويضيع ر أ وما يضيع العلم اللي ده العلم ا ل ل ي تعلمه ده واستفاد من الخواجات ه جاه له يكره هكذاته انجليزي انجليزي يتجي تجدع انجليزي يا اخي واحد يعرف له كلمتين إنجليزي يكره بس كلمتين. يا الحاصل عالم نفسك؟ يا, أخي. يا اخي ما إنجليزي الا الوقت تجدع للناس الكلمات يعرف كلمتين كلمتين دقيقة يتقى يتقى يتكلم التوريرون زول شو ولا شو كده تقعد تعلمت عارف نفسك نفسك لكن كده كده من نحن بس يتكلم عربي زي الناس الناس كلهم يتكلم عربي لكن لما نجد كلام ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي اتكلم ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ما في مانع و ت ع ل م ا ل إ ن ج ل ي ز ي وجود ا ل إ ن ج ل ي ز ي يا اخي العلم دا لو ما هذب ا ل إ ن س ا ن وحاصر هذه النفس الجامحه ة المقدمة التي تحدثنا في ن أ ا السيطرة عليها من الأمور الصعبة فإن صاحب هذا العلم لم يستفد من هذا العلم أسأل الله تعالى صعبة وأن أسأل من فإن من لم يستفد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 التكبر بالفعال إ ل ى التكبر ب ا ل أ ق و ا ل إ ل ى التعالي على الخلق إ ل ى النظره ا ل د و ن ي ة واحتقار ا ل آ خ ر ي ن إ ل ى الكبر الذي في النفس فيظن نفسه أ ح س ن من الناس إ ل ى غير هذه الصور كلها ف إ ن هذا من الكبر الممنوع وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن م ا ج ت ي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة من برئ من ث ل ا ث ة دخل ا ل ج ن ة كان ربنا خلى قلبك دا ونفسك دي ثلاث ة حاجات تلاقي الله وهما ي فيك تدخل ا ل ج ن ة طوال الكبر والغلول والدين كان لقيت الله ما متكبر و ت ك ب ر و ت الله وزور طالبه دين مافي ه ولقيت الله وانت ماخونت ليك خ ي ا ن ة وش انت ح ا ج ة من الدوله بالدس والغلول أ ص ل ا يكون من الغنائم في الجهاد إ ذ ا لقيت الله ويقاس على ذلك المال العام إذا لقيت الله وأنت طاهر من المال العام ومن الكبر ومن ديون الناس الخاصة لقيت ديون وأنت ومن ومن من دخلت ا ل ج ن ة وبالتالي ينبغي أ ن نختم هذه ا ل خ ط ب ة من أ ح س أ ن في نفسه نوع جموح وتعال وتعاظم وتكبر ل أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب كيف يعالج ذلك يقول علماء السلوك و ا ل ت ر ب ي ة في ا ل إ س ل ا م كابن القيم وابن الجوز والغزال وابن ق د ا م المقدس وغيرهم يقولون ب أ ن ه يعالج ب أ م ر ي ن ا ل أ و ل ب م ع ر ف ة الله فكلما عظمت الله وعلمت أ ن ه المتكبر و أ ن ه ذو الجلال والكبرياء و ا ل ع ظ م ة والملكوت والجبروت فعندها, فعندها تصغر وعندها تحتقر نفسك م ع ر ف ة الله ثانيا ب م ن ا ق ش ة النفس تفصيلا في المسائل التي تدفعك للغ... للتكبر عندك مال ا تكبرت ا س أ ل نفسك قل المال ده اتولدت به لا اول زول ولا اخر زول بروح ما تعصر عليه كثير اخر لك يتواضع ثاني عندك علم ا ل علمك منه ربنا دائره تتواضع ولو انت تعلمت وتكبرت رجعت الى الجهل بدلا من ان تسمو الى العلم النسب تتكبر ب ح ا ج ة انت ما عندك فيها يد اخيرا بتكبر بعلمه وماله لكن بتكبر بقبلته ي انت اختلفت قبلتك ي جابوك في القبيله ل ج ي ت نفسك فيها دي ح ا ج ة ب ت ك ب ر ه ا بها ونشرب ان وردنا الماء صفوه ويشرب غيرنا كدرا وطينا شوف ا ل ج ا ه ل ي ة بغاه ظالمين وما ظلمنا ولكنا ن س ن ب د أ ظالمين إ ذ ا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ة س ا ج د ي ن دي ج ا ه ل ي ة دي تكبرنيك ب ح ا ج ة عملتها أ ن ت أ ن ت ما عملتا ه لقيت نفسك في الجبيره المعينه دي لا اخترت أ م ك لا اخترت ابوك ولا اخترت ق ب ي ت ك تجي تقول أ ن ا من ناس فلان جبتها بذراعك ولا كيف ذي يعني أ خ ي ر ا يتكبر بشهادته دي م ا جاب ه ب ج ر ي ت ه دي ما ح ا ج ة يتكبر بها وهكذا تناقش نفسك في أ ي م س أ ل ة تجي نفسك تحاول تتكبر تقعيده في م ح ل ه ا وعلم نفسك التواضع نهجا عمليا السلف قالوا عجيب قالوا من خصف نعله تيزل بجبن الو ب ر ا و ي صلحه ورقع ثوبه و أ ع ل ف دابته خرج من الكبر ج م ل ة وتفصيلا تعمل حاجات ك ب ر ا ك عمر بن عبد العزيز جالس في مجلسه والسراج حصل فيه خلل فقام نساله يا امير ا ل م ؤ م ن ي تقوم أ ن ت قال مكانكم ذول يقول مافي مشى صلح الفانوس وجراجع قال لهم ذهبت وأنا, و... وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت و أ ن ا عمر بن عبد العزيز لم ينقص شيء ع ل ي بن أ ب ي طالب يحمل حطبه قدام الناس شايل الحطب م ا ش ي قالوا نحمل عنك قال صاحب العيال أ ح ق بحمله الشفع ا ش ف ع ي و ا ل م س ؤ و ل ي ة مسؤولتي أ ن ا انا, أنا بشير التواضع نهج نهج عملي、هكذا. هذا ك ه ذ التواضع نهج ع م ي لهذا ل ا وهكذا قس على ذلك أ ب و ه ر ي ر ة كان أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة يحمل الحطب و ي أ ت ي الناس يقوموا له يقول وسعوا للامير افسحوا الطريق لاميركم خ ذ و ن ي امشي ما ت أ خ ر و ن ي ما تقول ليش ن ي ل منك ولا كذا ما يحب أ ن يخدم وهو أ ه ل وحق أ ن يخدم هذا النهج ج ي ب محمد بن واسع الاسدي ولده لبس ا ت ر ل ا ل ب س ه غاليه وعامل شعره مسرح شعره وماشي لقوه قال له قدام الناس أ ت د ر ي بكم تزوجت أ م ك قال أ تعالي امك أ ن ا اخذتها بكم أ ن ت متكبر كده قال له اتدري بكم أ خ ذ ت أ م ك و ر ا و ق ل ب ي دراهم و أ م ا أ ب و ك لا كثر الله في المسلمين أ م ث ا ل ه أبوك أكعب متكبر زول ابوك شو قال مزوجين أبي وأبوك شو قال له أمك كده أ ب و رأي ا ل كعب المتكبر لا ش و ق ل له وسمع عمر بن عبد العزيز أ ن أن ابنا من أ ب ن ا ئ ه اشترى حله أ ل ف دينار أ ر س ل إ ل ي ه أ ن يبيعها و أ ن يشتري ح ل ة بدرهم وأن يشتري حلة بدرهمين. و أ ن يشتري خاتما بدرهم و أ ن ينقش عليه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه ينبغي أ ن يكون التواضع نهجا عمليا ليس متكلفا ولكن علم نفسك التواضع خالف نفسك احمل حوائجك أ م ا م الناس ما يقولوا بالله د ه بمكان ت د ي كلها وشايل اي شايل عمر ن خ ط ا ب شال وعمر بن عبد العزيز ش ا ل و ع ز ب ن ا ابي طالب ش ا ل والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ش ا ل و خ ص ف ن ع له والرد الافضل أ ف ض ل منهم منه ل أ منه م ن هذا ه هو هذه ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ل ث ة من خطب ا ن ف ل و ن ز ة النفوس الكبر والعجب والعجب ب ا ل م ن ا س ب ة هو باب من أ ب و ا ب الكبر ي الانسان ع ج ب ل إ يعدد محاسنه إ ذ ا عدد محاسنه يقال أ ع ج ب بنفسه أ و إ ذ ا ح... عدد محاسن الشيء كان معجبا به يقول لك ده من المعجبين معجب الفنان ومن وقع في العجب وقع في الكبر ل أ ن العجب ب د ا ي ة الكبر هذا الفرق بين العجب وبين الكبر أسأل ا ل ل ه ت ع ات ل ى أن ي ي نفوسنا تقواها اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم يا الله يا مولانا اللهم اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق